بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وشق القمر وان يروا ايته يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغني النذر فتولى عنهم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 119. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر 110. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر 111. ففتحنا أبواب السماء بما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 111. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر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 اتتبعه إن في ظلال وشعور أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غد من الكذاب الأشر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 كذبت قوم لوط بالنذر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوط نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرْ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا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 ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وأمر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 وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 119. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر